ايه ايه ايه ايه ايه ايه فين هي اللي طف بشغلني شعل فكري وشغل قلبي من جمالها من جمالها هي روحي ولحني حبي يا دلالها يا دلالها قولوا لي من تبقى هيا قولوا لي من تبقى هيا قولوا لي من تبقى هيا كل الاسم اسألها عنها تتاليها ولا شفت يمنايها ولا بس ايديها وعد الليالي لي لشتياي والضل الصور في بالي هنا يومت لاي يا ريت تكلمني هي يقولوا لي انت تبقى ليا عايش على الاوهام راضي راضي بحرماني صابر صابر على الايام على الايام على الايام كسر الهواسي وشربت ما صفى إمتالي الكاسي كن شفاء شان الفكر جلال قلبي من, من دلالها من دلالها يا روحي ولحن حبي يا جمالها يا جمالها يا جمالها مين تبقى هي